ما تسبق من أُمَّتِنَا فَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنذَرِينَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيعَةِ الْأَوَّلِينَ فَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رسول إلا كانوا به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 وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ الرَّاقِعَةَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَقَيْنَاكُمُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ النُّحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَخْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ صَالِجِينَ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُمْ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ أبا أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك لا تكون مع الساجدين قال لما كل يسجد لبشر خلقتهم من صال من حمى مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال ربي فانظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الواقعة المعلوم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 ادخلوها بسلام آمن ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقابلين لا يمسهم فيها نسب وما هم منها بمخرجين نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبيهم عاضي في إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منك وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام علي قال بشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشروا قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقلت من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل نوّط إن لم نجوه مجمعين إلا مرته وقذرنا إن ألا من الغابرين فلما جاء آل نوّط المُرسلون قال إنكم قاممكم كرم قالوا بل جئناك بما بما كانوا فيه يمترم واتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بآلك بقطع من الليل والتبعد وارهم ولا يتفتمنكم أحد وأنظوا حيث تأمرون وقذينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفدحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتوا فاعلين لعمرك إنهم لفي فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها صافيلها وامترنا عليهم وامترنا عليهم حجرا من سجين إن في ذلك الآيات للمتوسمين وإنه لبِسَ مقيم إن في ذلك الآيات للمؤمنين وَإِنَّا كان مُقِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهُمْ لَبِسَ ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين واتينهم آياتنا فكانوا عنها معردين وكانوا ينحطون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة المصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة الآتية فاسفح الصفحة الجميل إن ربكم الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المفان والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعن به أزواج منهم ولا تحزن عليه واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم ربك لنسأل أنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستازئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يذيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم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 ولن عام خلقها لكم فيها دفع ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمار حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بالشيق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لذاكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيم ينبت لكم منه الزرع والزيتون والنخيل ومن كل ثمرات إن في ذلك الآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنجوم سخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرى لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحمة الطرية وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الحرك فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وَالْقَافِلَ الَّذِي رَوَاسِيَ عَن تَمِيلِ بِكُمْ أَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ يَهْتَدُونَ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَيُؤْتُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا يَحُسُّوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أين يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم موكرة وهم مستكبرون لا جلم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أمزارهم كاملة يوم القيامة ومن أمزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزلون قد مكر الذين من قبلهم فات الله بنيانهم من القواعد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 للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولا دار الآخرة الخير ولا النعمة دار المتقين جنات عذن يدخلونها تجري من تحتها لنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينذرون إلا أن تأتي أهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابا سيئات ما عملوا وحاق به ما كانوا به يستهزئون وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا وَلَا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبله فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كلٍّ جماعة رسولا نعبد الله مجتنم الطغوت فمنهم من يد الله ومنهم من فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هدى فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من آسر ويخسموا بالله جاد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بل أواذن عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفن فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشين إذا رذناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعض ما ظلموا لنبوئن في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلى رجال نوحي إليهم فاسألوا آل الذكر إن لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَلُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْصِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَمْ يَأْتِئَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْحُرُونَ أَمْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أَمْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوْفِ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَوْفٌ رَحِيمٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَاءِ سَجَّدَ لِلَّهِ وَهُمْ آخِرُونَ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ يَا فَوْقَهُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثنين إِنَّمَا هو إله واحد فَإِنْ يَا أَيُّهَا الْفَرِحُونَ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَخْشَوْنَ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَغْفِرُوا لِمَا ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقنا الله لا تسألن عما كنتم تفترون ويجعلون الليل بنات سبحانه ولهم ما يشتهون واذا بشرهم بالعافى ظل وجوههم اسفندا ووجها كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به اي يمسكه علهون يدسه في تراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولم يأخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من ضابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصيّف السناتهم الكذب أن لهم الحسن لا جرم أن لا من النار وأنهم مفرطون. تَلَّعَنَّكَ نَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَمَلِيْهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِيْقْتَلَفُوا لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيى بالأرض بعد موتها إن في ذلك الآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون من سكرا ورزقا حسن إن في ذلك لآية لقوم يعقلون ويوحى ربك إلى النحل إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل ثمرات فسلك سبل ربك ذللا يخرج من بتونها شراب مختلف ألوانه في شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلاقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعدكم على بعد في الرزق فَمَنَّ اللَّهُ نَفَضِّلُ بِرَادِ دِرْسِهِم عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَانْفِي سَوَاءٌ أَفَبِالنِّعَمَاتِ لَا يَشْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعَمَاتِ اللَّهِ هم يكفرون وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَأَنْ يُنْزِلَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَا الْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَذَرُبُنَّ اللَّهَ الْأَنْفَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بَلْ مَثَلُهُمْ مَثَلُ كَمَنْ مَلَكَ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَا هل يستوون الحمد لله بل من أكثر يعلمون وذرب الله مثلا رجلين أحد ما لا يقدر على شيء وهو أكل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير هل يستويه ومن يأمر بالعدل وهو على سراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض فما أمر الساعة إلا كلمح البصر كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون مهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا من الطير مسخراتنا في جو سماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك الآيات اللي قوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم جلودا عام بيوت تستخفونها يوم زعنتكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها ومن أصواتها وأبرها وشعرها لاحين والله جعل لكم والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال اكنانا وجعل لكم سرابا لتقيكم الحر و سرابا لتقيكم بأسكم كذلك يتم النعمة وعليكم لعلكم تسلمون فيتولوا فين ما عليك البلاغ المبين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 فإذا الذين أشركوا شركاهم قالوا ربنا أولا شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومي ذن السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا واستدوا عن سبيل الله إنزدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون وَلَمَّا نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ فَلَا تَكُن مِّنَ الْكَافِرِينَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ آل إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ, وينهى عن يَا أَيُّهَا تذكرون آمَنُوا تَذَكَّرُوا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا الإيمان بعد الْيَمِينَ بَعْدَ تَأْكِيدِهَا بَعْدَ تَأْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَلَتِي تَنَقَّذَتْ وَلَا تَكُونُوا كَلَتِي نَقَذَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قوة فاتخذون إيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربع من أمة إنما يبلوكم الله به ولن يبينن لكم يوم القيامة قيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن, ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعاد الله فمنا قليلا إنما عيد الله وخير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفذ وما عيد الله باق ولنزين الذين سبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنفى وهو مؤمن فلنحينه حياتا طيبة ولا نزّيّنهم أجرهم يحسن ما كانوا يعملون، فإذا قرأت القرآن بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مِّكَانَ آيَتِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمْ بِمَا وَاللَّهُ أَعْلَمْ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا آتَمْ مُفْتَرٍ بَلْأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِرَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ مَنُوحُوا هُدًى وَبِشْرًا لِلْمُسْلِمِينَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الذي يُحِيدُونَ إِلَيْهِ اعْجَمِيٌّ هَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ لَّنِيلٍ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ الله فَأَمَّا مَنْ كَفَرَ مِنَ الْيَمِينِ بَعْدَ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ وَلَكِنْ مَن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ كَأَنَّنَا مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ أولئك الذين تبعوا الله على قلوبهم وسمعه وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وسبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأدي كل نفس تجاذل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وذروا الله مثلا قرية كانت آمنة مؤمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وَلَقَدْ جَاءَ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ولا تقولوا لما هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قسسنا عليكم من قبل وما ظلمناه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم, تاب, ثم تابوا من بعد ذلك وأسلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكلا لينعمه اجتباه هذا إلى سراط مستقيم وَاكِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنًا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ فَمَا كَانَ يَنْتَهِيَ كَنِتْبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ مَأْجُورَ نُسَبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ادْعُوا إلى سَبِيلِ ربك أدعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعيذة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بما أنضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به صبرتم له خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكون في ضيق مما يمكرون إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ التَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ سَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ سجّدَور